وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ حَمِيدٍ أَمَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلَّذِينَ سواء العاتف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بغلق ذقه من عذاب أجب راهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي لقاء يُقِيمُونَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَالذَّافِ نَاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُونَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَانٍهُمْ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَلِيٍّ لِيَشَادُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ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 مَن يَقُضُّ تَفَفَّهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَخْصُّ وَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ